بسم الله الرحمن الرحيم الشريف التاسع من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى تتمه صورة النساء كونوا قوامين بالقسط أي مجتهدين في إقامة العدل شهداء لله معناه لوجه الله ولمرضاته ولو على أنفسكم يتعلق بشهد وشهادة الإنسان على نفسه هي اقراره بالحق ثم ذكر الوالدين والأقربين اي هم مضنة للتعصب والميل فإقامة الشهادة على الاجنبيين من باب أولى واحرى إن يكن غنيا أو فقيرا جواب إن محذوف على الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تتمنع من الشهادة تعظيما له وإن كان فقيرا فلا تتمنع من الشهادة عليه اتفاقا فإن الله أولى بالغني والفقير أي بالنظر إليهما فلا تتبع الهوى أن تعدلوا أن مفعول من أجلك ويحتمل أن يكون المعنى من العدل فالتقدير إرادة أن تعدل بين الناس أو من العدل فالتقدير كراهة أن تعدل عن الحق وإن تلو أو تعرض قيل إن الخطاب للسكام وقيل للشهود واللفظ عام في الوجهين واللي هو تحريف الكلام أي تلو عن السكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أو تعرضوا عن صاحب الحق أو على المشهود له بالحق فإن الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون وقرئ إن بضم اللام من الولاية أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها آمنوا بالله الآية خطاب للمسلمين معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر أو يكون امرا بالدوام على الإيمان وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل خطاب للمنافقين معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية قيل هي في المنافقين لترددهم بين الإيمان والكفر وقيل هي في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول أرجح لأن الكلام من هنا فيهم والأظهر أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان ثم ارتد وازداد كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ذلك في من علم الله أن يموت على كفره وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم وقد نزل عليكم في الكتاب الآية إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وغيرها وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصي والضمير في قوله معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين الذين يتربصون بكم صفة للمنافقين أي ينتظرون بكم دوائر الزمان ألم نستحوذ عليكم أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة وقيل السبيل هنا الحجة البالغة يخادعون الله ذكر في البقرة وهو خادعهم تسمية للعقوبة باسم الزنب لأن وبال خداعهم راجع عليهم مذبلبين أي مض مضطربين مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار سلطانا مبين أي حجة ظاهرة إن المنافقين في الدرك الأسفل أي في الطبقة السفلى من جهنم وهي سبع طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار إلا الذين تابوا استثناء من المنافقين والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن ما يفعل الله بعذابكم المعنى أي حاجة ومنفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم وقدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم فكان الشكر سببا للإيمان متقدم عليه ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به والشاكر اسم لله ذكر في اللغات إلا من ظلم أي إلا جهر المظلوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه إن تبدو خيرا أو تخفوه الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانيا وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة إن الذين يكفرون الآية في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيره ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل والذين آمنوا الآية في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله يسألك أهل الكتاب الآية روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت فذكر الله سؤالهم من موسى وسوء أدبهم معه تسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسي بغيره ثم, ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤية واتخادهم العجل ورفع الطور فوقهم واعتداؤهم في السبت وغير ذلك بما أشير إليه هنا فبما نقضهم ميثاقهم ما زائد والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا أو تتعلق بقولهم حرمنا عليهم ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله فبما نقضهم بهتانا عظيما هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى, في عيسى عليه السلام في المهد وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم عدد الله في جملة قبائحهم قولهم إنا قتلنا المسيح لأنهم قالوها افتخاراً وجرأةً مع أنهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي عليهم شبهه وهم يعتقدون أنه عيسى وروي, وروي أن عيسى قال للحواريين أيكم يلقى عليه شبه فيقتل ويكون رفيقي في الجنة فقال أحدهم أنا فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى وقيل بل دل على عيسى يهودي فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال رسول الله إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهب يكفرون به ويسبونه فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء والثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم والثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله وفائدة تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إن قتلناه وما قتلوه وما صلبوه رد عليهم وتكذيب لهم وللنصار أيضا في قولهم إنه صلب حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك ولعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب ولكن شبه لهم فيه تأويلان أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري او على اليهودي والاخر ان معناه شبه لهم الامر اي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله بانهم قتلوا رجلا اخر وصلبوه ومنعوا الناس ان يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه روي أنه لما رفع عيسى والقي شبهه على غيره فقتلوا قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى فاختلفوا فقال بعضهم هو وقال بعضهم ليس هو فاجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان إلا اتباع الظن استثناء منقطع لأن العلم تحقيق والظن تردد وقال ابن عطيه هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح أحد الاحتمالين فالجواب أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارات فظنوا قاله الزمخشري وقد يقال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك وما قتلوه يقينا أي ما قتلوه قتلا يقينا فإعراب يقينا على هذا صفة لمصطر محذوف وقيل هي مصدر في موضع الحال أي ما قتلوه متيقنين، وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه أي يتقان نفي قتله وعلى هذا وهو على هذا منصوب على المصدرية. فرفعه الله إليه أي إلى سمائه، وقد ورد في حديث الإسراء. أنه في السماء الثانية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فيها تأويلان أحدهما أن الضمير في موته لعيسى والمعنى أنه كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام والثاني أن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب التقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان وذلك حين معينة الموت وهو إيمان لا ينفع وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني والضمير في به لعيسى على الوجهين وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبصدهم يحتمل أن يكون بمعنى الاعراض فيكون كثيرا صفة لمصطر محذوف تقديره صدا كثيرا أو بمعنى صدهم لغيرهم فيكون كثيرا مفعولا بالصد أي كثيرا من الناس عن سبيل الله لكن الراسخون في العلم منهم هو عبد الله بن سلام ومخيرق ومن جرى مجراهم والمقيمين منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثيرا في الكلام وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف وفي مصحف ابن مسعود والمقيمون على الأصل إنا أوحينا إليك الآية رد على اليهود الذين سالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال الكتاب من السماء ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة ورسلا قد قصصناهم منصوب بفعل مضمر أي أرسلنا رسولا وكلم الله موسى تكليما تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى رسلا مبشرين منصوب بفعل مضمر أو على البدل لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لآمنت لكن الله يشهد معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده وكذلك تشهد الملائكة بذلك وسبب الآية إنكار اليهود للوحي فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك فقيل لكن الله يشهد بذلك وفي الآية من أدوات البيان الترديد وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية أنزله بعلمه في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم وقد تأولوا الآية بتأويل بعيد يا أيها الناس خطاب عام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى جميع الناس فآمنوا خيرا لكم انتصب خيرا هنا وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر تقديره ايتوا خيرا لكم هذا مذهب سيبوي وقال الخليل انتصب بقوله آمنوا وانتهوا على المعنى وقال الفراء فآمنوا إيمانا خيرا لكم فنصبه على النعت لمصدر محذوف وقال الكفيون هو خبر كان المحذوفة تقديره يكون الإيمان خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض أي هو غني عنكم لا يضره كفركم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعد ذلك والغلو هنا الإفراط وتجاوز الحد وكلمته أي مكون عن كلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة وروح منه أي ذو روح من الله فمن هنا لابتداء الغاية والمعنى من عند الله وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم ولا تقول ثلاثة نهي عن التثليث وهو مذهب النصارى وإعراب ثلاثة خبر مبتدا مضمر له ما في السماوات وما في الأرض برهان على تنزيهه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء لا يستنتف لن يأنف كذلك ومعناه حيث وقع ولا فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء لأن المعنى لن يستنكف عيسى ومن فوقه قد جاءكم برهان هو القرآن وهو أيضا النور المبين ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سماه سراجا يستفتونك أي يطلبون منك الفتية ويحتمل أن يكون هذا الفعل طلبا للكلالة ويفتيكم أيضا طلب لها فيكون من باب الإعمال وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريين أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه والأول أظهر وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق والذين للأب إذا عدم الشقائق وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية إن امرء هلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تضلوا مفعول من أجله تقديره كراهية أن تضلوا سورة المائدة بالعقود. قيل إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك وقيل ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله أحلت لكم وما بعده بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها قال الزمخشري هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام وقيل هي الوحش كالضباء وبقر الوحش والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان إلا ما يتلى عليكم يريد الميتة وأخواتها غير محل الصيد نصب على الحال من الضمير في لكم وأنتم حرم حال من محل الصيد وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج فالاستثناء بإلا من البهائم المحللة والاستثناء بغير من القوم المخاطبين لا تحلوا شعائر الله قيل هي مناسك الحج كان المشركون يحجون ويعتمرون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقيل لهم لا تحلوا شعائر الله أي لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك وإحلاله فعله ولا الشهر الحرام قيل هو جنس الأشهر الحرام الأربعة وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وقيل أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وإحلالها هو القتال فيها وتغير حالها ولا الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله فنهى الله أي يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت ولا القلائد قيل هي التي تعلق في أعناق الهدي فنهى عن التعرض لها وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن وجددها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها ولا من البيت الحرام أي قاصدين إلى البيت لحج أو عمره ونهى الله عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت ونزلت الآية على مقال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح بن صبيعة أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد الكعبة ليعتمر وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبقوله فلا يقرب المسجد الحرام وبقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله يبتغون فضلا من ربهم الفضل الربح في التجارة والرضوان الرحمه في الدنيا والاخره واذا حللتم فاصطادوا اي اذا حللتم احرامكم بالحج فاصطادوا ان شئتم فالامر هنا اباحه باجماع ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا مع معنى لا يجرمنكم لا يكسبنكم يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه والشنآن وهو البغض والحقد ويقال بفتح النون وإسكانها وأن صدوكم مفعول من أجله وأن تعتدوا مفعول ثاني ليجرمنكم ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أن صدوكم عن المسجد الحرام ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستاصلوهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الكديبية فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون وتعاونوا على البر والتقوى وصية عامة والفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمنذوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات فالبر أعم من التقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان الفرق بينهما أن الإسم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس والعدوان على الناس حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تقدم الكلام عليها في البقرة والمنخنقة هي التي تخنق بحبل وشبه والموقوذة هي المضروبة بعصا أو حجر وشبه والمتردية هي التي تسقط من جبل أو شبه ذلك والنطيحة هي التي نطحتها ذهيمة أخرى وما أكل السبع أي أكل بعضه والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر إلا ما ذكيتم قيل إنه استثناء منقطع وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق والوقذ والتردية والنطف وأكل السبع والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال وهذا قول ضعيف لأنها إن ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها وقيل إنه استثناء متصل وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت زكاته والمعنى على هذا إلا ما ادركتم زكاته من هذه الأشياء فهو حلال ثم اختلف أهل هذا القول هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا؟ وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق وما ذبح على النصب عطف على المحرمات المذكورة والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها وليست بالأصنام لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة وهي الأنصاب والمفرد نصاب وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه انصاب وأن تستقسم بالازلام عطف على المحرمات أيضا والاستقسام هو طلب ما قسم له والازلام هي السهام واحدها الزلم بضم الزاي وفتحها وكانت ثلاثة قد كتب على أحدهما افعل وعلى الآخر لا تفعل والثالث مهمل فإذا أراد الإنسان أن يعمل امرا جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدها فإن خرج له الذي فيه افعل فعل ما أراد وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه وإن خرج المهمل أعاد الضرب ذلك فسق الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها أو إلى الاستقسام بالازلام وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي انفرد الله به فهو الكهانة وغيرها مما يرام به للطلاع على الغيوب اليوم يأس الذين كفروا من دينكم أن يأسوا أن يغلبوه ويطلبوه ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع فذلك هو اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين ويحتمل أن يكون الزمان الحاضر لليوم بعينه اليوم أكملت لكم دينكم هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند الاضطرار في مخمصة في مجاعة غير متجانف لاسم هذا بمعنى غير باغ ولا عاد وقد تقدم في البقرة فإن الله غفور رحيم قام مقام فلا جناح عليه وتضمن زيادة الوعي يسألونك ماذا أحل لهم سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يحل لهم من المأكل وقيل لما أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبينة للصيد بالكلاب قل أحل لكم الطيبات هي عند مالك الحلال وذلك مما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة وعند الشافعي الحلال المستلزم فحرم كل مستقر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث وما علمتم من الجوارح عطف على الطيبات على حدث مضاف تقديره وصيد ما علمتم أو مبتدا وخبره فكلوا مما امسكن عليكم وهذا احسن لأنه لا خلاف فيه والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصطاد به وسميت جوارح لأنها كواسب لأهلها فهو من الجرح بمعنى الكسب ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب واختلف في من سواها ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة في البازات وغيرها ومن ومنع بعض ذلك لقوله مكلبين فإنه مشتق من الكلب ونزلت الآية بسبب عبي بن حاتم كان له كلاب يصطاد بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يحل من الصيد مكلبين أي معلمين للكلاب الاصطياد وقيل معناه أصحاب كلاب وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم لقوله وما علمتم وقوله المكلبين على القول الأول لتأكيد ذلك بقوله تعلمونهن وحد التعليم عند ابن القاسم أن يعلم الجارح الإشلاء والزجر وقيل الإشلاء خاصة وقيل الزجر خاصة وقيل يجيب إذا دعيه تعلمونهن مما علمكم الله أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد وتأتي تحصيل الصيد وهذا جزء مما علمه الله الإنسان فمن للتبعيض ويحتمل أن تكون لبتداء الغاية والجملة في موضع الحال أو استئناف فقلوا مما أمسكنا عليكم الأمر هنا للإباحة ويحتمل أن يريد مما أمسكنا اكلت الجوارح منه أو لم تأكل وهو ظاهر إطلاق اللفظ وبذلك أخذ مالك ويحتمل أن يريد مما أمسكن ولم يأكل منه وبذلك فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه وقد أخذ بهذا بعض العلماء وقد ورد في حديث آخر إذا أكل فقل وهو حجة لمالك واذكروا اسم الله عليه هذا أمر بالتسمية على الصيد ويجري الذبح مجرى وقد اختلف الناس في حكم التسمية فقال الظاهرية إنها واجبة حملا للأمر على الوجود فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم وقال الشافعي إنها مستحبة حملا للأمر على الندب وتؤكل عنده سواء تركت التسمية عمدا أو نسيانا وجعل بعضهم الضمير في عليه عائدا على الأكل فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد ومذهب مالك أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل وإن تركت نسيانا أقلت فهي عنده واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم معنى حل حلال والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى واخترف في نصارى بني تغلب من العرب وفي من كان مسلم ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية هل يحل لنا طعامهم أم لا ولفظ الآية يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب واخترف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام أحدها الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية فأجازوا كل ذبائح اليهود والنصارى واختلفوا فيما هو محرم عليهم في بينهم هل يحل لنا أم لا على ثلاثة أقوال الجواز والمنع والكرهة وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز وإن أريد به ما يحل لهم منع والكراهه توسط بين القولين القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق والثالث ما فيه محاولة الخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم هو الزبائح خاصة وأنه يمكن أن يكون نجسا وأجازه الجمهور لأنه لأنهم رأوه داخلا في طعامهم هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا فأما إذا تحقق استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز اصلا وصنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة وطعامكم حل لهم هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم والمحصنات عطف على الطعام المحلل وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام والتزوج والعفة والحرية. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين اوتوا الكتاب وأما التزوج فلا يصح أيضا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره ويحتمل هنا العفة والفرية فمن, فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أما ومن حمله على الحريه أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأما وهو مذهب مالك ولا تعارض بين هذه الايه وبين قوله ولا تنفح المشركات لأن هذه في الكتابيات والأخرى في المشركات وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك وقيل بالعكس وقد تقدم معنا فأتواهن أجورهن ومعنى الأختان يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية نزلت في غزوة المريسية حين قطع عقد عائشة رضي الله عنها فأقام الناس على التماسه وليس على ما وليس معهم. ما. فنزلت الرخصة في التيمم فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ولذلك سميت الآية آية التيمم وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة وقوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤ ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة ومذهب الجمهور أنه لا يجب واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ صلى الصلوات الخمسة يوم الفتح بوضوء واحد والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب والثالث أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث والرابع أن تقديرها إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ذكر في هذه الآية أربعة أعضاء اثنين محدودين وهم اليدان والرجلان واثنين غير محدودين وهما الوجه والرأس أما المحدودان فتغسل اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وجوبا بإجماع فإن ذلك هو الحد الذي جعل الله لهما واخترف هل يجب غسل المرفقين مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا وذلك مبني على معنى إلى فمن جعل إلى بمعنى مع في قوله إلى المرافق وإلى الكعبين أوجب غسلهما ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما واختلف في الكعبين هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتئان في طرف الساق وهو أظهر لأنه ذكرهما بلفظ التثنية ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق لأنه على ذلك في كل رجل كعب واحد وأما غير المحدودين فاتفق على وجوب إعاب الوجه وحده طولا من أول ملابث الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية وحده عرضا من الأذن إلى الأذن وقيل من العذار إلى العذار وأما الرأس فمذهب مالك وجوب إعابه كالوجه ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على ناصيته ولكنه مختلف في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة وامسحوا برؤوسكم اختلف في هذه الباب فقال قوم إنها للتبعيض وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات وأن المعنى انسحوا أيديكم برؤوسكم وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ماسح لا منسوح وذلك خلاف المقصود وقيل إنها زائدة وهو ضعيف لأن هذا ليس موضع زيادتها والصحيح عندي أنها باء الالصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله لأن المسح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر كقوله فامسحوا بوجوهكم وكقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق وارجلكم الى الكعبين قرا وارجلكم بالنصب عطفا على الوجوه والايدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين وقرا بالخفض فحمله بعضهم على انه عطف على قوله برؤوسكم فاجاز مسح الرجلين روي ذلك عن ابن عباس وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتاولوا قراءه الخفض بثلاثه تاويلات أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف والآخر أنه يراد به المسح على الخفين، والثالث أن ذلك منسوخ بالسنة والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك باليد وإن كنتم مرضى أو على سفرتك تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دين الله يسر وباقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمه وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها وميثاقه الذي وثقكم به هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا كونوا قوامين تقدم الكلام على نظيرتها في النساء ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم إذ هم قوم أي يرسطوا إليكم أيديهم في سببها أربعة أقوال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النظير من اليهود فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها فأخضره جبريل بذلك فقام من المكان ويقوي هذا القول ما ورد في الآيات بعد هذا في غدر اليهود والثاني أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده وقال له من يمنعك مني قال الله فأغمد السيف وجلس واسمه غورة ابن الحارث الغطفاني والثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف والرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين 12 نقيبا النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم إني معكم أي بنصري والخطاب لبني إسرائيل وقيل للنقباء يحرفون الكلم اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانة فهو مصدر كالعاقبة وقيل على طائفة خائنة وهو إخبار بأمر مستقبل فاعف عنهم منسوخ بالسيف والجزية ومن الذين قالوا انا نصارى أي ادعوا أنهم أنصار الله وسموا أنفسهم بذلك ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به وتتعلق من الذين باخذنا ميثاقهم والضمير عائد على النصارى فأغرينا أي أثبتنا والصقنا وهو مأخوذ من الإغراء يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته فلما حل بالمدينة كفروا به قد جاءكم رسولنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وفي الآية ذلالة على صحة نبوته لأنه بين لهم ما أخفوه مما في كتبهم وهو أمي لم يقرأ كتبهم ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يصبحكم فيه نور وكتاب مبين. محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قل فمن يملك من الله شيئا الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وهم فرقة من النصارى يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد وقالت اليهود والنصارى أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله واحباؤه والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله عندهم وهما المسيح وعزير كما يقول حشم الملوك نحن الملوك فلما يعذبكم رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه ففي ذلك بشارة لمن أحبه الله وجعلكم ملوكا قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم ما لم يؤتي أحد من العالمين قيل يعني المن والسلوى والغمامة وغير ذلك من الآيات وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم لأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم وقيل المراد كثرة الأنبياء فعلى هذا يكون عاما لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم الأرض المقدسة أرض بيت المقدس وقيل الطور وقيل دمشق التي كتب الله لكم أي قضى أن تكون لكم ولا ترتدوا على أدباركم يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر أو من جبارين هم العمالقة قال رجلان هما يوشع وكالب يخافون اي يخافون الله وقيل يخافون الجبارين ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما ادخلوا عليهم الباب أي باب المدينة فاذهب أنت وربك إفراقهم في الأصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفرة والاستهانة بالله ورسوله وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون لا أملك إلا نفسي وأخي قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبدل جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله وإعراض أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيع وقيل عطف على الضمير في لا أملك أي لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه وقيل مبتدأ وخبره محذوف أي أخي لا يملك إلا نفسه فافرق بيننا أي فافرق بيننا وبينهم فهو من الفرقة وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة الضمير في قال لله تعالى وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنة وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض أي في أرض التيه وهو ما بين مصر والشام حتى مات كل من قال إن لن ندخلها ولم يدخلها أحد من هذا الجيل إلا يوشع وكالب ومات هارون في التيه ومات موسى بعده في التيه أيضا وقيل إن موسى وهارون لم يكون في التيه لقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين سنة وقاتل الجبارين وفتح المدينة والعامل في أربعين محرمة على الأصح فيجب, وصل فيجب وصله معه وقيل العامل فيه يتيهون فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا مع أن القول الأول أكمل معنا لأنه بيان لمدة التحريم والتي يتيهون أي يتحيرون وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه فلا تأسى أي لا تحزن والخطاب لموسى وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود نبأ ابني آدم هما قابيل وهابيل إذ قرب قربانا روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرزل زرعه وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كرش عنده وكانت العادة حينئذ أي يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول وإلا فلا قبول فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل فحسده قابيل فقتله إنما يتقبل الله من المتقين استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن صاحب المعاصي لا يتقبل عمله وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك لإن بسط الي يدك الآية قيل معناها لا إن بدأتني بالقتال لم أبدأك به وقيل إن بدأتني بالقتال لم أدافعك ثم اختلف على هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه تورع وفضيلة وهو الأظهر والأشهر وكان واجبا عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب إني أريد أن تبوء باسمي وإسمك الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة وإنما هو تخير في أهون الشرين كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وأما قوله باسمي وإسمك فمعناه باسم قتلي لك لو قتلتك وباسم قتلك لي وإنما يحمل القاتل الاسمين لأنه ظالم فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المتسابان ما قال فهو على البادئ وقيل باسمي أي تحمل عني سائر ذروبي لأن الظالم يجعل عليه في يوم القيامة ذنوب المظلوم وبإثنك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك وذلك جزاء الظالمين يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى فبعث الله غرابا الآية روي أن غرابين قتتلا حتى قتل أحدهما الآخر ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويوار الميت وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل سوء أخي أي عورته وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائر الجسد والضمير في أخي عائد على ابن آدم ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم قال يا ويلة أصه يا ويلتي ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك يا أسفا ويا حسرة فأصبح من النادمين على ما وقع فيه من قتل أخيه واخترف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا والصحيح أنه لم يكن في تلك المدة كافرا لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان وأصبح هنا وفي الموضع عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح من أجل ذلك يتعلق بكتبنا وقيل بالنازمين وهو ضعيف كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم بغير نفس معناه من غير ان يقتل نفسا يجب عليها القصاص أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة فكأنما قتل الناس جميعا تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات إحداها القصاص فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء الثانية انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان والثالثة الإسم والعذاب الأخروي قال مجاهد وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك وهذا الوجه هو الأظهر لأن القصط بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه لينزجر الناس عنه وكذلك الثواب في إحيائها كثواب احياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه واحياؤها هو انقاذها من الموت كإنقاذ الحريق أو الغريق وشبه ذلك وقيل بترك قتلها وقيل بالعفو إذا وجب القصاص ولقد جاءتهم الضمير لبني إسرائيل والمعنى تقضيح أفعالهم وفي ذلك إشارة إلى ما هم به من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية سببها عند ابن عباس أن قوما من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وقال جماعة نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلموا ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ابله ثم صار حكمها بعد ذلك في كل محارب والمحاربة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلد وقوله يحاربون الله تغليظ ومبالغة وقال بعضهم تقديره يحاربون رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وذلك ضعيف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك وقيل يحاربون عباد الله وهو أحسن ويسعون في الأرض فسادة بيان للحرابة وهي على درجات أدناها إخافة الطريق ثم أخذ المال ثم قتلوا النفس أي يقتل أو يصلب، الصلب مضاف إلى القتل وقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فينزجر وهو قول اشهر وقيل يصلب حيا ويقتل على الخشبة وهو قول ابن, ابن القاسم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ وقطع الرجل من المفصل وذلك في الحرابة وفي السلقة أو ينفوا من الأرض مشهور مذهب مالك أي ينفى من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته وروى عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه وبذلك قال أبو حنيفة وقيل وينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله أو ينفيه إلا أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتله وإن لم يقتل فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب وقال الشافعي وغيره هذه العقوبات مرتبة فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال قُتل ولم يُصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قُطعت يده ورجله ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير خزي في الدنيا هو العقوبة وعذاب الآخرة النار وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود ويحتمل أن يكون الخز في الدنيا لمن عوقب فيها والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قيل هي في المشركين وهو ضعيف لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها وقيل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح وهم الذين جاءتهم العقوبات المذكورة فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم واختلف يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أو لا فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابه التي سقطت عنه بالتوبة ووجه إسقاطها إطلاق قوله غفور رحيم ورتقو إليه الوسيلة أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك ليفتدوا به أي إنقيلة لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله فالجواب. أنه وضع المفرد في موضع الاثنين وأجر الضمير مجرى اسم الإشارة كأنه قال ليستدوا بذلك أو تكون الواو بمعنى مع عذاب مقيم أي دائم وكذلك نعيم مقيم والسارق والسارقة فقطع أيديهما عموم الآية يقتضي قطع كل سارق إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خفصوا بها العموم فمن ذلك من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له وكذلك من سرق مال والده أو سيده أو من سرق من غير حرز أو سرق أقل من النصاب وهو عند مالك ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهما وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية وقد قيل إن الحرز مأخوذ من هذه الآية لأن ما أهمل بغير حرز أو ائتمن عليه فليس أخذه سرقة وإنما هو اختلاس أو خيانة وإعراف السارق عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف كأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة عليكم السارق والسارقة والخبر عند المبرد وغيره فقطعوا أيديهما ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشر فمن تاب من بعد ظلمه الآية توبة السارق هو أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من يستحقه واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم هل يسقط عنه القطع وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية؟ أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا عن المحارب للنفس عليه يعذب من يشاء قدم العذاب على المغفرة لأنه قُوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة يا أيها الرسول الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التسلية من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون ومن الذين هادوا يحتمل أن يكون عطفا على الذين قالوا آمنا ثم يكون سماعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود ويحتمل أن يكون من الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قبله وسماعون راجع إليهم خاصة سماعون لقوم آخرين أي سماعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخرين والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر والسماعون للكذب بل قريضة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يبدلونه من بعد أن يوضع في موضعه وقصدت به وجوهه القويمة وذلك من صفة اليهود يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن حد الزان عندهم فقالوا نجلدهما ونحمم وجوهما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في التوراة الرجم فأنكروا ذلك فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوها فجعل أحدهم يده على آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهودية فرجما فمعنى قولهم إن اوتيتم هذا فخذوه إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحنين فقذوه وعملوا به وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا فتنته أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة في الدنيا خزي الزلة والمسكنة والجزية سماعون للكذب إن كان الأول في كان الأول في اليهود فكررها هنا تأكيدا وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة أكالون للصحت أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم وهو أيضا يتناول الحاكم وقيل إنه منسوخ بقوله وانحكم بينهم بما أنزل الله وكيف يحكمونك الآية استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها فمعنى ثم يتولون من بعد ذلك أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها وما أولئك بالمؤمنين يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عليه السلام وهذا إلزام لهم لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلا النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومعنى أسلم هنا أخلصوا لله وهو صفة مدح أريد به التعريض باليهود لأنهم بخلاف هذه الصفة وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يكفروا قط وإنما هو كقول إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين وقوله تعالى قل فقل أسلمت وجهي لله للذين هادوا متعلق بيحكم أي يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادوا ويحملونهم عليها ويتعلق بقوله فيه هدى ونور بما استحفظوا أي كلفوا حفظه والباء هنا سببية قاله الزمخشري ويحتمل أن تكون بدلا من المجرور في قوله يحكم بها فلا تخشوا الناس وما بعده خطاب لليهود ويحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود لأن ذلك من أفعالهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس نزلت الثلاثة في اليهود الكافرون والظالمون والفاسقون وقد روي في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان وقال الشافعي الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى وكتبنا عليهم فيها كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام والضمير في عليهم لبني إسرائيل وفي قوله فيها للتوراة أن النفس بالنفس أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا وهذا إخبار عام في التوراة وهو حكم في شريعتنا بإجماع إلا أن هذا اللفظ عام وقد خصص العلماء منه أشياء فقال مالك لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك ولا يقتل حر بعبد لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة والعين بالعين وما بعده حكم القصاص في الأعضاء والقراءة بنصب العين وما بعده عطف على النفس وقرئ بالرفع ولها ثلاثة أوجه أحدها العطف على موضع النفس لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس والثاني العطف على الضمير الذي هو في الخبر وهو بالنفس والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء والجروح قصاص بالنصب عطف على المنصوبات قبله وبالرفع على الأوجه الثلاثة التي في رفع العين وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها فمن تصدق به فهو كفارة له فيه تأويلان أحدهما من تصدق من أصحاب الحق بالقصاص وعفى عنه فذلك كفارة له يكثر الله ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه والثاني من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفى عنه فالضمير في له على التأويل الأول يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الوالي وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجري له ذكر ولكن سياق الكلام يقتضيه والأول أرجح لعود الضمير على مذكور وهو من ومعناها واحد على التأويلين والصدقة بمعنى العفو على التأويلين إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفى وترغيب في العفو والتأويل الثاني بيان لسقوط الاسم عن القاتل أو الجارح إذا عفيا عنه مصدقا لما بين يديه قد تقدم معنى مصدق في البقرة ولما بين يديه عن التوراة لأنها قبله والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنه ما قبله ومصدقا عطف على موضع قوله فيه هدى ونور لأنه في موضع الحال ومهيمنا ابن عباس شاهدا وقيل مؤتمنا وعما وعم جاءك من الحق تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف ولذلك تعدى بعنه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ابن عباس سبيلا وسنه والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الأمم والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها وقد استدل بها من قال إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وذلك في الأحكام والفروع وأما الاعتقاد فالدين فيها واحد لجميع العالم وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة فاستبقوا الخيرات استدل به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل وعكس أبو حنيفة وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل وأن بينهم عفق على الكتاب في قوله وأنزلنا إليك الكتاب أو على الحق في قوله بالحق وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحكم بينهم ناسخ لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أي ناسخ للتخيير الذي في الآية وقيل إنه ناسخ للثقن بالتوراة ونزلت الايه بسبب قوم من اليهود طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بينهم فابى ذلك ونزلت الايه تقضي ان يحكم بينهم فصح حكم الجاهليه يبغون توبيخ لليهود وقرئ بالياء اخبارا عنهم وبالتاء خطابا لهم لقوم يوقنون قال الزمخشري اللام للبيان أي هذا الخطاب لقوم يقنون، فإن الذين فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكمه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء سببها موالاة عبد الله بن أبي بن سلول ليهود بني قينقاع وخلعوا. عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم ولفظها عام وحكمها باق ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع والشراء وشبه فإنه منهم تغليظ في الوعيد فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة فترى الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون والمراد هنا عبد الله بن ابي بن سلول ومن كان معه يقولون نخشى ان تصيبنا دَائِرَةٌ كان عبد الله بن ابي يوالي اليهود وَيَسْتَكْثِرُهُمْ ويقول اني رجل اخشى الدوائر فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده الفتح هنا هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والأمر من عنده هو هلاك الأعداء بأمراض عنده لا يكون فيها تسبب لمخلوق أو أمر من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الضمير فيه فيصبحوا للمنافقين والذي أسروه هو قفطهم الاستعانة باليهود على المسلمين وإضمار العداوة للمسلمين ويقول الذين آمنوا قرئ يقول بغير واو استعناف وإخبار وقرئ بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة وبالواوي والنصب عطفا على أن يأتي الله أو عطفا على فيصبح هؤلاء الذين أقسموا الإشارة إلى المنافقين لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين وانتصب جهد أيمانهم على المصدر المؤكد حرطت أعمالهم يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرة من يرتد منكم عن دينه خطاب على وجه التحذير والوعيد وفيه اعلام بارتداد بعض المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه ثم وقع فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة قوم مسلمة الكذاب وبنو مدلج قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبن أسد قوم طليحة ابن خويلد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهد ثم كثر المرتدون وفشى أمرهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع قبائل بن فيزار وغطفان وبن سليم وبن يربوع وكندة وبن بكر بن وائل وبعض بني تميم ثم ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب وهم جبلة بن الأيهم الذي تنصر من أجل اللقمة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وقال هم قوم هذا يعني أبا موسى الأشعري والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن لأن الأشعريين من أهل اليمن وقيل, وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا عليه فنصرهم الله على أهل الردة ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر ألا ترى قوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله وكذلك قوله ولا يخافون لوم تلائم إشارة إلى أن من خالف أبا بكر ولا مه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه. أذلة على المؤمنين كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم وإنما تعدى أذلة بعلا لأنه تضمن معنى العطف والثنو فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشرق فالجواب إنه محذوف تقديره من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم إنما وليكم الله ذكر الولي ذكر الولي بلفظ المفرد إخرادا لله تعالى بهما ثم عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع ولو قال إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع وهم رافعون. قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه سأله سائل وهو رافع في الصلاة فأعطاه خاتمة وقيل هي عامة و وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها فالواو على القول الأول واو الحال وعلى الثاني للعطف فإن حزب الله هذا من إقامته الظاهر مقام المضمر معناه فإنهم هم الغالبون والكفار بالنصد عص على الذين اتخذوا وقرئ بالخفض عص على الذين أوتوا الكتاب ويعضده قراءة ابن مسعود ومن الكفار ويراد بهم المشركون من العرب ولذا ناديتم الى الصلاه الايه روي ان رجلا من النصارى كان بالمدينه اذا سمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله قال حرق الله الكاذب فوقعت النار في بيته فاحترق هو واهله واستدل بعضهم بهذه الايه على ثبوت الاذان من القران ذلك بأنهم قوم لا يعقلون جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين هل تنقمون منا هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله وبجميع كتبه ورسله وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب ونظير هذا في الاستثناء العجيب قول نابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ونزلت الآية بسبب أبي ياسر ابن أخطب ونافع ابن أبي نافع وجماعة من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرسل الذي يؤمن بهم فتلا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية فلما ذكر فلما ذكر عيسى قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به وَأَنَّ أكثركم فاسقون قِيلَ إِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى آمَنَّا وَقِيلَ عَلَى مَا أَنْزَلَ وَقِيلَ هُوَ تَعْلِيلٌ مَعْطُوفٌ عَلَى تَعْلِيلٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ أَلَسْتُمْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا لِقِلَّةِ إِنْصَافِكُمْ وَلِأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله ورسله ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم فالخطاب أنبئكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين مثوبة عند الله هي من الثواب ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم نحو قوله فبشرهم بعذاب أليم من لعنه الله يعني اليهود ومن في موضع رفع بخبر مبتلأ مضمر تقديره هو من لعنه الله أو في موضع خفض على البدل من بشر ولا بد في الكلام من حلف مضاف تقديره بشر من أهل ذلك وتقديره دين من لعنه الله وجعل منهم القرادة والخنازير مسخ قوم من اليهود قروضا حين اعتدوا في السبت ومسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا بعيسى بن مريم وعبد الطاغوت القراءة بفتح الباء فعل معطوف على لعنه الله وقرئ بضم الباء وخفض الطاغوت على أن يكون عبد اسما على وجه المبالغة كيقض أضيف إلى الطاغوت وقريا وعابد وعباد وهو من في هذه الوجوه عطف على القردة والخنازير شر مكانا اي منزله ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقه لاهله وذلك مبالغه في الذم واذا جاءوكم قالوا آمنا نزلت في منافقين من اليهود وقد دخلوا بالكفر تقديره متلبسين بالكفر والمعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا ودخلت قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام بالإثم الكذب وسائر المعاصي والعدوان الظلم السحط الحرام لولا ينهاهم عرض وتحضيظ وتقرية لبئس اللام في الموضعين للقسم وقالت اليهود يد الله مغلولة غل اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود ومنه ولا تجعل يدك مغلولة أي لا تبخل كل البخل ولا تبسطها كل البسط أي لا تجد كل الجود وروي أن اليهود أصابتهم سنة, سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة وكان الذي قالها فينحاص ونسبت إلى جملة اليهود لأنهم رضوا بقوله غلت أيديهم يحتمل أن يكون دعاء أو خبرا ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في الأسر وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم بل يداهما بسوطتان عبارة عن إنعامه وجوده وإنما سنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود كقول العرب فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب وإطفاؤها عبارة عن خزلانهم وعدم نصرهم ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم ومن يأتي بعدهم فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآية يحتمل أن يراد أسلافهم والمعاصرون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إقامتها بالعلم والعمل وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم قيل من فوقهم عبارة عن المطار ومن تحت ارجلهم عبارة عن النبات والزرع وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه أمة مقتصدة أي معتدلة ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وقيل من لم يعاد الأنبياء المتقدمين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستفاء والكمال لأنه كان قد بلغ وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد وإن لم تفعل فما بلغت رسالة هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئا وصار ما بلغت لا يعتد به فمعنى إن لم تفعل إن لم تستوفي التبليغ على الكمال والآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمها ووضع السبب موضع المسبب والله يعصمك من الناس وعد وضمان للعصمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها فلما نزلت هذه الآية قال يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك الاحتراس قل يا أهل الكتاب لستم على شيء الآية أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا حتى تقيم التوراة والإنجيل ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقوله وما أنزل إليكم قال ابن عباس عن القرآن ونزلت الآية بسبب رافع ابن حارثة وسلام ابن بشكم ورافع ابن خزيمة وغيرهم من اليهود جاءوا إلى رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها ولا نؤمن بك ولا نتبعك إن الذين آمنوا والذين هادوا تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة والصابئون قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة هي من لحن كتاب المصحف وإعرابها عند أهل البصرة مبتدا وخبره محدود تقديره والصابئون كذلك وهو مقدم في نية التأخير وأجاز بعض الكفيين أن يكون معفوفاً على موضع إن وهي وقيل إن هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف وحسبوا أن تكون فتنة أي بلاء واختبار وقرئ تكون بالرفع على أن تكون على أن تكون أن مخففة من الثقيلة وبالنصب على أنها مصدرية فعموا وصموا عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان. ثم تاب الله عليهم قيل إن هذه التوبة ردوا ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه ثم اخرجوا المرة الثانية فلم ينجر حالهم أبدا وقيل التوبة بعث عيسى عليه السلام وقيل بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل على لغة أكلون البراغيث والبدل أرجح وأفصح وقال المسيح الآية رد على النصارى وتكذيب لهم وما للظالمين من أنصار يحتمل أن يكون من كلام المسيح أو من كلام الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول الآية رد على من جعله إلها وامه صديقة أي بليغة الصدق في نفسها أو من التصديق ووصفها بهذه الصفه دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية كان يأكلان الطعام استدلال على أنهما ليس بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر ومن كان كذلك فليس بإله لأن الإله منزه عن صفة الحدوث وعن كل ما يلحق البشر وقيل إن قوله يأكلان الطعام عبارة عن الاحتياج إلى الغائط ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره لأن الحجة قائمة بالوجهين ثم انظر دخلت ثم لتفوت الأمرين ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الآيات قل أتعبدون من دون الله الآية إقامة خجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم خطاب للنصارى والغلو الإفراط وسبب ذلك كفر النصارى ولا تتبعوا أهواء قوم قيلهم أئمةهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى وأضلوا كثيرا من الناس ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيلهم اليهود والأول أرجح لوجهين أحدهما أن الضلالة وصف لازم للنصارى ألا ترى قوله تعالى ولا الضالين والآخر أنه يبعد نهي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق على لسان داوود وعسى بن مريم أي في الزبور والإنجيل